التسجيل العشرون استمع إلى النص الآتي ثم قرأه وعبر شفوياً عن وظيفة أربعة من الملائكة من الملائكة جبريل عليه السلام الذي ينزل بالوحي من الله عز وجل إلى رسله وميكائيل عليه السلام المسؤول عن إنزال المطر وإن بات النبات وإسرافيل الذي ينفخ في الصور. وقد ورد خبرهم في القرآن الكريم وهناك ملك الموت ومنكر ونكير اللذان يأتيان العباد في القبر ومنهم الملائكة التي تحيط بأجنحتها حلقات الذكر التي وصى النبي صلى الله عليه وسلم بحضورها